ا ل ل ه لا يترك نفسه بلا شاهد وله في كل جيل وفي كل قرن وفي كل زمان من يشهد له ونحن جيل تعد بتشريف ق د ا س ة البابا كيرلس السادس القديس الذي تعايش الناس معه ولمسوه وعرفوه عن قرب وهذه ا ل س ل س ل ة من م ج م و ع ة صدق ولابد ان تصدق ب د أ ت فكرتها في اجتماع اولاد الله في ا ل ج ي ز ة ثم تبلورت الى تفريغها في شرائط خ ا ص ة بنفس الغرض ع ن ن بنفس و ا ا ل وما المجموعة الغرض وان وهو كيريلوس الكثيرون اختبروا قوة من نلمس منه الغرض الا ان نتعايش وان نلمس بانفسنا قديس عاش في جيلنا وهو البابا السادس رآه الكثيرون منه اختبروا قوة روحانيته هذه قديس في واختبروا ق و ة شفاعته وبالتالي لمسوا معجزاته باختبار عن قرب وهذه ا ل س ل س ل ة الهدف منها ايضا هي ان تربطنا بمحفل القديسين لان الرب يقول أنتم ملح الارض والملح جيد وهذا الملح الجيد الذي أفرز لنا هذا الباب العظيم هو شاهد لهذا الجيل وشاهد أيضا لاجيال انتم وهذا افرز هذا انه شاهد جيد ايضا ااتية هو وشاهد وهذه ا ل م ج م و ع ة كل من يسمعها يمجد الله ويسبح الله في ق د ي س ي ة ارجو لهذه ا ل م ج م و ع ة من س ل س ل ة صدق ولابد ان تصدق المسموعة اطراض النجاح وجمال التوفيق وكمال النعمة ببركة ابونا الطوباء والقديس الباب الانبى شنود الثالث حفظ الله حياته وابقاه سنين عديدة ليشهد لنا أيضا بخبراته وتعاليمه سنين شنود عديدة ببركة بخبراته حفظ ايضا وحبه وروحانياته لهذا الجيل الذي ا م ت ل أ ب ا ل أ ف ك ا ر والتكنولوجيا والعلم أ د ا م الله حياته لنا ليكون شاهدا لكل جيل أ ر ج و لكل سامع كل ب ر ك ة ب ق و ة و ش ف ا ع ة البابا كيرلس و ولربنا المجد دائما أ ب د ي ا امين نحن مع من الشريط الثاني من سلسلة صدق ولا بد أن المسموعة صدق تصدق ولابد أن اسمع تعلم تغذى استنير يعطيني الرب ويعطيك ن ع م ة و ب ر ك ة القس يوانس يؤنس باسم كمالك الاب ل ا ب والروح ا ل ق د الاله الواحد ولابد ان, ايه ان تصدق. احنا قلنا قبل ايه وصدق احنا تصدق ان كمال د ه ان احنا ش بنحكي ح ك و ي صح ك ن قلنا ان احنا بنقدم ايه اختبارات ايه ومشاهد تبين قد ايه ربنا لسه ايه لسه شغال ويمكن اتكلمنا كتير خالص لكن النهارده هقدملكم اختبار ت س م ع و ه بنفسيكم اختبار من صاحب الاختبار ا ن س ا ن كان يعني المنتظر معلش تسامحني ش ه ا د ة ا ل و ف ا ة م ؤ ج ل ة لكن البابا كيرلس دخل في الخط وهتشوفوها وتسمعوها وفي ا ل آ خ ر احنا مع بعض هنقول ايه صدق ولا بد ان ايه ان تصدق ا تفضلي مدام إ ل ي ن انا اسمي الين انا اول مره عندي ت أ ك ل في ا ل ف ك ر ا ت ا ل ع ن ق ي ة ع ن د ي نسبه ت ا ا ل ش ا ش ة في ركبي عندي ك ب عندي سرطان عندي عملتين ي في القلب شايله س د ر ي ا ل ا ث ن ي ن شايله الرحم بالمبايض بالعنق عملت عملتين في القلب شايله العصب ا ل س ن ب ت ا و ي حقنه في ع و د ة العصب عملت 12 ع م ل ي ة ف أ ن ا كان عندي سرطان نتايه م ن ش ط ة ب ت ف ق س في جسمي المرض كله فبعد ما عملت عملية ما الـ 12 عملية، فا يوم خمسه وعشرين س ب ع ة الشهر اللي, اللي فات فكنت رحت معهد ا ل أ و ر ا م فالدكتور كان دراعي اليمين مشلول فرحت للدكتور قالي ل احنا هنعملك ع م ل ي ة و ن ع م ل ك تحليل لو التحليل ده طلع سرطان زي اللي ت صدرك ا ل ا ث ن ي ن اللي ت ش ا ل والعمليات اللي انتي عملتيها هنعمل بتر ا اوك قالي ل ك ل م ة بتر ا انا ابعد ع ن ك م ت ع ب ت و بقيت اعيط و ب ق ت يعني الدنيا لفت بيا بمعنى ا ل أ ص ح وسودت كلها ف ع ن ا ي ة فقعدت أ ص ل ي و أ د ع ي القديسين و أ د ع ي ربنا انو يقف معايا ويمجد معايا اسمه ودراعي ما يتقطعش او وان شاء الله ان هو كان نص مشلول بس كنت بحرك ثوابعي العصاية هو مشلول وكنت ومسكى بقيت بس بحرك بسيط بمشي ب العصاية كنت كنتش على كده نص ما ر ع فرحت ااكل ولا نفسي ش ب نفسي اي ولا ا ج ة ف ر و ا ل ت ح و ن ة يوم تسع وعشرين س ب ع ة جيت اطلع السلم من فوق السلم د ي بطلع ب على عشان كفوف ايدي عشان ما ق د حد محدش ر ش اطلع طبيعي فلقيت فانزلت وقفة فوق زي اي تحت قعدت قدام ا ل أ ج س ا د أ ص ل ي و أ ق و ل بشفاعه الكدسين وشفاعهك أ ن ت يا بابا كرولس أ ن ت اللي تمد إ ي د ك علي يا بابا كرولس قبل إ ي د الدكتور وانت اللي تحميني وانت اللي تشفيني ودراعي ده ميتشلش تاني يا بابا كرولس ولا ينقطع يا بابا كرولس ميهونش ا عليك عملت 12 ع م ل ي ة وجسمي اتقطع و ت ع ذ ب ت واستحملت أ ل ا م ا ت ك ت ي ر ة ومطلبتش ا و في يوم الشفه ا وللناجا بقيت اقول يا رب لو عايز تديني زدني و س ي ر ف ع غضبك وغضب الكدسين عني انت يا رب فانا دلوقتي جيالك ا يا بابا كرولس بترجاك وبقولك استني وقف جنبي عشان دراعي ده مينقطعش لو انا اخطيت سامحني لو عملت ح ا ج ة غلط وغضبتك انت ت خ ف ل ي وانت اللي تقف معاي وانت اللي تحميني وانت اللي تسندني يا بابا كرولس وماتسبنيش وماتتخلاش عني فلقيت البابا كرولس كانرحم معايا ط ل ع ن ي من ا ل أ ج س ا د وراح مسحلي دموعي و م ت ب ط ب علي وقالي ل م ت ع ي ت ي ش يا بنتي ف أ ن ا لما ش ف ت ه كده اتمسكت أ ك ت ر من ا ل أ و ل طلب ش ف ع ت ك يا بابا كرولس متتخلاش عني و م ا س ب ن ي ش ولا أ ن ا عشان أ ن ا ف ق ي ر ة أ ن ت مش عايز تجيني يا بابا كرولس تعالي وشفيني وشفيلي دراعي وحشلي الورم اللي ف بطني والكيس اللي في الكلى عشان انا تعبت يا بابا كيرلس و م ع ن ت ش ح م ل ة على مز تاني ولا عذابات تاني فرح ا جايني واظبطب عليا واقلي م ت خ ف ي ش يا منتي سامحيني اصل انا رجل كبير وعجوز وجيتلك هون منستكيش فمسح وشي تلت مرات بايدو ورح ا رشمني بالصليب تلت مرات ورح ا مديني بالصليب هنا وقعت في الارض ما حسيتش بنفسي لما وقعت في الارض الناس ابتكرت ان انا عليا عفريت او عليا ح ا ج ة فالناس قالوا ايه دي ماتت مفيش نفض مفيش روح مفيش اي ح ا ج ة اللي معاها برفاره ح ت م ط ل ع ة اللي معاها م ي ة مسقعه راح ترشاها على وشي بعد ما رش ا ل م ي ة على وشي فقت ب ع د ه ا ب س ا ع ة لربعه ونص س ا ع ة البنت اللي هي كانت شايلانه على رجلها نور على وشي جامد البنت تغمض وتفتح تلاقي النور بيزيد في وشي ويزيد في وشها هي البنت تغمض وتفتح مش مصدقه نفسها انها ش ا ي ف ة النور والجمال دوا فالجيبه بتاعتي اترفعت البنت اللي هي بتسترني وتنزل الجيبه النور راح ضرب في وشها ا ل ا ك س ا د طلعت بخور من تحت الحجر نفسه بتاع ا ل ط ح و ن ة طلع بخور والمكان كله ا ت ع ب ق بخور فالناس قعدت ايه يعني تصلي ويشوف الواقع في الارض دي ميته ولا عايشه ولا فيها ايه ف ر ا ح ه م بيقولوهم خ ب ت ن ي خ ب ت ن ي في ا ل ح ت ة دي قالوا مين اللي خ ب ت ك ق ل ل ه م البابا كرولس خ ب ت ن ي ويفتحوا القميص لقوا ضربه المشرق في صدري اللي هو معايا هنا هون ولقوا صليب بالدم معايا اهون اللي هو الصليب الكبير دهون د ه القميص اللي أ ن ا كنت لابساه ر ا ح ه م فاتحين ا ل ب ل و ز ة و ر ا ح ه م واخديني ع ا ل ك ن ي س ة ا ل ص غ ي ر ة وبعد ا ل ك ن ي س ة ا ل ص غ ي ر ة لما لقوا الشعب كتر والناس جات من بره وجات من هنا وهنا خدوني ع ا ل ك ن ي س ة ا ل ك ب ي ر ة فدخلت ج و ا مكنش ا فيه اب كاهن اليوم دول ولا دكتور فالشماس قالي يا بنتي لو ا ن ت عايزه تثبتي ان انتي عملتي ا ل م ع ج ز ة ديا والبابا كروله ع م ل ك ا ل م ع ج ز ة ديا تجيبلنا ا تقارير وانتي جايه ا ت ي ج ي امتى طول يوم ا ل ا ث ن ي ن قالي ل تروحي ب ك ر ة المستشفى وتشوفي ر أ ي ا ل د ك ا ت ر ة ايه وتيجي انا رحت تاني يوم المستشفى دخلت معهد الاورام بتاع معهد ناصر ر فرحت ت ل ل د ك و بقول له يا دكتور انا جايه ما قلتلوش طبعا على م ع ج ز ة ولا اي ح ا ج ة ه خ ش امتى فقال لي لسه السبت ولا لسه الخميس اللي هنعمل فيها ا ل ع م ل ي ة علمود خش يوم الخميس و ت ع م ل ا ل ع م ل ي ة يوم إيه؟ السبت قلتله ماشي طبعا انا ع ا ر ف ة من ج و ا ي ان انا درع ا يتحرك ومفيش ا ورم فقلتله ماشي فشاف ض ر ب ة المشرد ديا بيقول لي ايه المشرد ده قلتله انا على قد تعبيري وعلى قد مفهومي سامحوني في ا ل ك ل م ة واللفظ اللي انا قلته ليه عشان انا جهله ا مش متعلمه فقلت له انت مش حضرتك عارف الشيخ متولي الشعراوي مش ده ح ا ج ة ك ب ي ر ة اوي اوي عندكم البابا كرولس عمل لي م ع ج ز ة قالي يعني ايه البابا كرولس قلتلهم انا بقول لحضرتك ه شيخ زي الشيخ بتاعكم هو اللي عملها لي البابا ش ن و د ة اللي قبل البابا ش ن و د ة هو اللي عمل لي ا ل م ع ج ز ة فقالي ل طيب ف ب ص د ح ك لي كده ب ص خ ر ي ة وقالي ل ه م م ع ج ز ة طيب وراح ايه ساكت ف بقول له لو س م ح ممكن ت ا د ي ن ي تقرير اني انا عملت ا ل ع م ل ي ة علشان ا ش ف و ن شفيت قالي لي ليه ن ف س ت القرار اللي إن انتي جايبيه على ن ف ق ة الدوله دخلت ا و ض ت العمليات ا ت ح ج ز ت صرفت علاج ح ج ز ت في ا ل م س ت ش ف ى عشان اكتبلك تقرير انزل الورقه للمدير ب ي ض ة اقوله شيخ عمل لها ع م ل ي ة خلي الشيخ يعملهالك ومع السلامه شفيتي دراعك م ف و م س ل ط ا ن يا ماما قلتله الحمد لله قلتله ممكن أ ع م ل إ ش ا ع ة أ ط م ن على الورم اللي في بطني والكيس اللي في الكلى قالي ل خلي الشيخ يعملهالك فرحت و م ا ش ي ة م ر و ح ة وقالي ل مع السلامه معمتش ا تيجي هنا تاني فرحت و م ا ش ي ة ورحت و للدكتور بتاعي اللي بيعالجني الكبد والضغط والقلب بيكشف علي فبيبص على دراعي فبيقول بقول له انت مش ملاحظ ح ا ج ة يا دكتور سامح قالي ل خير قلتلوا ل و ر م اللي تحت دراعي مش دراعي بقيت ر ف ع ه قالي ل ازاي وايه المشرد ضايق لين ق ل ت ل ه دا البابا كرولس عمل لي م ع ج ز ة فرح راشم الصليب وقالي باسم الاب والابن وروحوا كل س ل ا ن واحد امين بركاتك يا بابا كرولس تحل علينا وانا قلت له ممكن قال أنا مش دكتور اورام لو أنا دكتور اورام أعجز كرولوس او تقارير قال لانا انا ممكن قلت قلم له لي البابا تكتب مش امسك بعد ايدي ايدي في ورقة اعجز احط واكتب تقرير طبي تقرير الطبي على يدي و ا ل ا م ي س بصوابعه البابا كرولوس على ا ل ا م ي س هو ده دليلي اللي يصدق يصدق ما يصدقش هو ايه حر فربنا كرمني جدا وشفيه وجيت يوم الاربع اللي هو كان ثلاثين سبعه ل ي ت ابونا مرقس عزيز كان ك ن ي س ة العذراء مصر ي ل ق د ي م ة طلبني وروحت س ج ل ن ا ا ل م ع ج ز ة هناك وكتبها ف ا خ ذ التقرير ا ل ط ب ي ة بتاعتي بالاثناشر ع م ل ي ة و أ ر ا ه م فرحت ا ل خ م ي ا ل ا ث ن ي ن اللي, اللي بعده ا ط ل ح و ن ة واخد التقرير معايا ق ل ق ي ت على الباب ا ث ن ي ن فيديو مستنين بيصوروا وبالكاميرا بيصوروا فطلعت لابونا فوق صورني وخد التقرير و ش ف ه ا واعتمد ا ل م ع ج ز ة و أ ن ا نزل بقوله ل لو سمحت ع ا ي ز ة ص و ر ة ص غ ي ر ة للبابا كرولو سكون ق ث ر ي ة و ق د ي م ة عشان أ ع ي ن ه ا معايا في ا ل ب و ك ومتسبنيش ي فقال لي صدقيني ماعندي قلت له عشان خ ط ر ي قال صدقيني ماعندي وانتي ن ا ز ل ة خدي برواز من ا ل م ك ت ب ة تحت و ا ل م ك ت ب ة دي على فكرة بتاعت البابا ك ر و ل س و ا ل ط ح و ن ة دي بتاعت و م ل ك م خديها ذ ك ر البرواز ليكي وتعلقيه ي شقتك ب ر ك ة من ا ل ط ح و ن ة قلتله ماشي يا ابونا ورحت و مسلمه و ن ا ز ل ة حكيت ا ل م ع ج ز ة وخدت البرواز وانا خ ا ر ج ة روحت ثاني يوم لقيت أ م ص ا ح ب ة بنتي جايه بتحكيلي ع ل ى المعجزه ق ل ل ه د عيال بنتي وبنتي كان و ا هناك ونسايبها وقرايب جوزها كان و ا هناك وسمع ا ل م ع ج ز ة يا مدمينه و ا ح د ة زيك بالظبط قلتلها ده أ ن ا اللي ا ت ع م ل م ع ي ا ل م ع ج ز ة قلتلها الحمد لله أ ن ا مش ع ا ي ز ة ش ه ر ة ولا ع ا ي ز ة ح ا ج ة إ ن ربنا مجد معايا و ش ف ا ن ي و ص ح ت إ ن س ا ن ة ج د ي د ة تاني و ش ف ا ن ي أ ه م ح ا ج ة دراعي أ ع ر ف أ ك ل نفسي أ م س ك ا ل م س ي اسرح نفسي دي كانت أ ه م حاجه عندي فرحت اهدم واحد مريض جيت لقيت البرواز طائق مكسور من نص فقعدت ع ي ط ما ت غ د ت ش ولا ت ع ش ت في اليوم ده واقوله سامحني يا بابا كرولس كنت انا اللي ق ت س ر ت في قلبي وانا اللي ا ت خ ت ش في قلبي والبرواز بتاعك مكنش ا يتكسر سامحني واغفللي يا بابا كرولس عشان مش قادره ان انا احافظ على بروازك ولا على ص و ر ت ه ورح جايني تاني البابا كرولس وقلبي البيت بقى عندي رح م ت ب ط ب علي وقال لي مش انا قلتلك متعيطيش ا متعيطيش ا يا بنتي و م ا ت خ ف ي ش تملي م كان يظهرلي ويجيني هي جملتين ب أ م ه م الرب معاكي ح ف ظ ك و ي ر ع ا ك منين ما تروحي ومنين ما تيجي ه م تملي كان يختم معايا اي ك ل م ة ب ا ل ك ل م ة ت ن دول انا ماشيه في بركته وماشيه في دعوات و م ا ش ي وربنا هو اللي س ن د ن ي والبابا كرولس هو اللي س ن د ن ي وهو اللي واقف معايا فجيت يوم ا ث ن ي ن وعشرين ث م ا ن ي ة كنت راح أ ز و ر بنت مريضه سرطان السرطان انتشر في جسمها كله في العرض فالمس اللي هي هتاخدني توديني للبنت فقالتلي يا م دميانا مش عايزين نطلع فوق قلتلها ليه قالتلي ابونا اتصل بي وقاللي البنت بتحتضن وبتموت وساعتين والبنت هتنتهي قلتلها يعني قالتلي لا تعالي عندي البيت نعمل تمجيد للبابا كرولس ومري مينا وللللعذره ل ا و ت عيد ا ل ع ذ ر ة ايه النهارده قلت ل ا م ا ش عملنا التمجيد وانا جاي انزل بعد ما قعدنا ساعتين في التمجيد فجاي انزل بقولها يا امل ق ل ت لي ايوه ت ل ا البابا كرولو س ا ي ج ي ن النهارده ق ي ه ت ل ا البابا كرولو س ا ي ج ي ن النهارده ق ل ت لي ازاي قلت لها نفس الاحساس اللي جاني يوم البروات منكسر عندي نفس الاحساس جاني يوم انا كنت رايحه طحونا عندي قلت لي وانا عارفه الاشارات ديا شكلها ايه قلتلي ايه قلتلها بيخبطني وضهري بالعصايا وييجي صوت جنب ودني يقولي روحي هنا او هتعرفي فلانه او هتروحي المكان داوه فهو البابا كرولس هو ايه دليلي واشارتي في كل ايه كل وقت اما ت ع ت ل ي ماشي